حدثنا الشيخ ابو محمد بن حدثنا ابو قاسم حاتم بن محمد حدثنا ابو الحسن قابسي حدثنا ابو زيد الوزيد حدثنا ابو عبد الله محمد, يوسف. حدتنا حدتنا محمد بن يوسف حدثنا البخاري حدثنا محمد بن سلال فريح حدثنا هلالا عبراهيم يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت أخبرني اخبرني عن صفه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على أجل والله انه لا موصوف موصوف في التوراة بعده صفتي في القران يا ايها النبي اننا سناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرصا من قومي ان ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخط في الأصوات ولا يدفع بالسيئة السيئه ولكن يعفو ويغفر ولن ينقذه الله حتى يقيم به المله العوجاء بان يقول لا اله الا الله ويفتح به اعين عميا وأذار صنفا وقلوبا غرفا وذكر مثله عبد الله بالسلام سلام وكال وفي بعض طرفه عن اسحاق ولا سخط في الاسواق ولا متزين بالفحش ولا قوان بالخمع اسدده لكل جميل واهد له كل خلق كبير واجعل السكينه لباسه والجر شعاره والتقوى ضميره والحكمه معقوله والصدق والوفاء طبيعته والعفو والمعروف خلقه والعدل سيرته والحق شريعته والهدى امامه والاسلام مدته واحمد اسمه أهدي به بعد الضلاله واحلل به بعد الجهاله وارفع به بعد الخماله واسمي به بعد النكره وأكثر به بعد القلة وأغني به بعد العيله واجمع به بعد الفرقه واالف به بين قلوب مختلفه واهواء متشتته وامم متفرقه واجعل امته خير امتي اخرجت للناس بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عاقبه للظالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فاين الصحه حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر القنور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار لهم من النار طبعا اخذنا جزءا مما تقدم طبعا لازلنا في الفصل والثاني في وصفه تعالى وما يتعلق له من الثناء والكرام لكن قبل ذلك هناك امر جديد لا بد من بيانه والإفساح عنه حتى تكون على درايته وهو أنه البرنامج الذي نحن نصنع سيضاف إليه حسب ما بلغنا حصتين لكن ليس حصتين مضافتين طبعا صحوش بزي ولكن إنما هي حصتان داخل حصتين يعني ثلاثة أو كما هو معتاد إلا أنه العادة أن أخذ الرسالة وكتاب الشفاء للقاضي عياد أضيف معهما كتاب رياض الصالحين في الحديث وأضيف معهما أيضا التفسير يعني التفسير سيكون في المفصل المفصل انه صلى الله على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد ان قلنا يا المفصل المفصل ابتدئ من سوره الحجرات طبعا الخلاف اللي تذكرنا في قضيه المفصل الا على الغالب انه يبدا من سوره الحجرات الى اسفل وطبعا هناك اقسام صور وطوال المفصل ما قبل الحجرات الشاهد عندنا أنه سنبدأ ان شاء الله تعالى بإبنه جل وعلا إذن ستكون هناك حصة في خمسة عشر يوم لكل درس حصة في خمسة عشر يعني كل حصة خمسة عشر فمثلا اليوم الشفاء الثلاثاء القادم آه طبعا آه عفوا اليوم الثلاثاء الشفاء ينصرت الرسالة الثلاثاء الذي بعده سيقوم رياض الصالح السبت الذي بعده يكون التفسير نعم. ثم تدور الدائرة إذا متولة الذي بعده بعد أسبوعين يكون الشفاء السبت وهكذا ذلك ثم فالطبعه يتطلبت لأي الحرص أنه تكون دارا بهذا الشكل في الله جل وعلا وفقنا الله وإيكم ومحبوه وإلى الله إذا قلنا ننزل معاه. الفصل الثاني في وصفه تعالى بشهادة البشارة النظارة للنبي عليه الصلاة والسلام اخذنا جزءا مما تلي عالم سامعكم ووقفنا ضائعا عند قول المصنف ولا صخب في الأسواق المتركب بالبحشي قال أبوه ولا قولي لا. صحيح. سميتك صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. اذا سميت متوكل وخذ المتوكل معناه انه لانه اشد توكلا على الله جل وعلا ليس من البشر من هو اكمل توكلا من النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال انه من اولي سبحانه وتعالى على الله فان الله سبحانه وتعالى يحب المتوكلين ها الى غداكم من الايات قالوا ليس بفظي اي ليس سيد الخلق صلى الله عليه وسلم هذا هو الفض الغريظ واشار إليه أيضا بغريظ القلب لما تكون فضاض ذلك قال سبحانه وتعالى ان فتض غريظ القلب لنفض من حولك فافع عنهم واستغفرهم شاورا في الامر فاذا عزمت توكل على الله <تصفيق> الذي انسال لا يكون فض الغريظ القلب لأن من طباع الناس انهم لا يحبون من هو فض يكون أنه في أسلوبه وفي طريقته وفي نظراته وفي حركاته هذه ليس فضل القلب أنه في القول فحسب بل في الخلق لذلك لم يكون سيئ الخلق شوف التفسير سيئ الخلق يعني كاملا يعني معناه حتى في الحركات وفي النظرات وفي العبارات بإشارات كلها هذه تنبي أعماله عن, عن أنه ليس غليظ القلب بمعنى أنه ليس فيه فضادة الفضادة هو الجنف يكون قاسيا في ذلك ترده يكون طريقة نصحه طريقة تعامله مع الآخرين يكون فيها ماذا غلظة يكون فيها شدة رأى تسمى يتسم فرضا في القلب لا بل لا بد أن يكون لين لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضرب المثل أروع ولا أروع من ذلك يعني صلواته ربي وسلامه عري حتى في طريقة نظراته صلى الله عليه وسلم اتسامته صلى الله عليه وسلم كل شيء في رتنا من صفاته الخلوقية صلى الله عليه وسلم والخلقية أيضا في كانت اتسامته لجاء أصحابه كان النبي عليه الصلاة والسلام مشارك تجد أنهم في الصبيان حتى أنه كان يوقف الصبي بل يتكلم صلى الله عليه وسلم مع بل يحاول عليه الصلاة والسلام أن يشد إليه انتباه الصبيان شوف الصبيان مش عجبنا نادم الآن الناس الكبار في السمخ فر الله ولنا ما ليش كذي لهم كان يجري على طفل الصغير ما كان من خلق النبي صلى الله عليه وسلم أبداً أبداً بل بالعكس بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه وصعد عليه حسن العبد حسين وما كثر النبي صلى الله عليه وسلم وطار ولما سألوه قال قال ما أردت الآن راجل لا ما بوش نقلل نقلق الراحه الراحة هو راحة <تصفيق> يصلي صلى الله عليه وسلم شوف انظر إلى يعني أدب النبي عليه الصلاة صغير لا يعرف وحمل النبي صلى الله عليه وسلم أو مين بها صلى الله عليه وسلم اذا النبي عليه الصلاة ما رحمة شو يدري عليه لا بالعكس لا يمكن أن تحببه النبي صلى الله عليه وسلم رأى ذلك الصبي وبوبل أهل البخاري باب جواز الطائف القفص وقال يا عمير ما فعل نغير يا عمير ما فعل النغير او يا ابا عمير ما فعل النغير معناه يجري الى مال الصبي هو وكنا النبي صلى الله عليه وسلم ابي عمير وقال كان يقول له ما فعل النغير هو نوع من الطائر كان يلعب للصبي حتى انه النبي صلى الله عليه وسلم واسى الصبي بعدما وجده مغموما لموت طائره ما امام الله احنا بالمفلس يا اسلوبينه انت عامل مع الصبيان ومن هنا نعمل ندربو على على المسجد يجيبولنا عرفنا كي يدير زعما انت افضل من رسول الله اللهم صل على رسول الله اهم يسال النبي صلى الله عليه وسلم مازال احنا عندنا ايش يسميو بينبرز بدل غاتيم كي يقولوا يعني اولادنا اشد احتياطا ما عندهمش مشكل وما عدا تشوف النبي عليه الصلاة والسلام تعبيبه ولي الصينيان. مسجد لا بدان يوالي إذا ما يفتش المسجد يولف لك شبه يولف مهم؟ لنت فرحايا قال لا مش عملا شوش كي دي أتعلمي لنه دب النوطة النوطة خلدي المسجد نه سبحانك ربي رعبي إذا هاي شوهين هاي شوهين هاي شوهين فيديان فيديان على مكان هوا دابو طفي على المسجد فيبقى مرتبطا بالمسجد وبفضل الله يجل على حتى لو كبر وحتى لو استفزه الشيطان شو على حكمة ربناين وغير خرج وغادي ودك ال هم ال Why should It hurt? There isn't a reaction, because first kinds are public That the only ones are public The other kinds of things, simply not licensed That it is studio, Allah! But please don't stand there Your aroma will seek joy There is a drink You will only vouch for the strength, merely consumed You أننا أبدا لأنك ربّيته وفي ذلك التربية الأولى ودعوا الله سبحانه وتعالى بالصراحة وقيب قلب تعلم المسجد فلتربّع على المسجد بل يسارع إحنا ما كان عطوشة فرصة وقد القا جيد الصوت حسن الصوت ها النبي صلى الله عليه وسلم أما جعله شوف إماما لقومه وعمره سبع سنوات قال لا علما صليت بينه لا علما رسول الله يجعله اماما لقومه يعني يقول شو صلي بكم تما القوم شو حافظ حال بقره صلي بالقوم صلى الله عليه وسلم انظر الى اطربي النبي حتى الله قال بعضهم الا توارون سوءتا قريكم قد تكشف العوره دياله سنويه تو قال والله ما فرحتو الا من فرحتين الفرحه الاولى باسلامي والفرحتان يا باش بشراء توديلي كن باش يشتري التوديم الحمد الله كما يجب أن يتلقوا سمايه وما لهم برحل وشتران شيئا عظيمة فاشتنوا وكسوا وإمامهم في سبع سنوات يا أخو إذا الأدان ندفع لنا الشباب جميعا يؤدن حتى يسمع فإذا ترسخ تربية يسمعوا القرآن دعوا يأحفظ وهم يتزش عليه ما هي ورقات القوة أنا لا نريد أننا نعلم أطفال أننا أطفالنا يعني تربية بالقوة لا مش تربية عليكم السلام ينسى سينكسر في يدك العود طريق حبيب كل لبيب لبيب في معاملة في الأطفال خصوه في خطاب ما نعيشه رخصنا الرحيم نحن لسنا في الرحيم الأول ولا في من بعده رح نفتن كقطع الدين المضغمة أقول لك إحمد الله لو حافظ لك على من؟ على الصلاة إحمد الله قد تبقى في الله سبحانه وتعالى عليه لما قتلت فهو يحافظ على صلواته نشد لا بأسه اللمس ما كين بأسه ونبه وديما تلك الشعر التي بينك أو بين ما تخلص تقطع تكون لبيب معناه من يشد هو رخف نتشوية ومن يرخف هو جدين شد, شد. ها؟ كما قال هارون قال أنا زع بينها، قال كيف تجعله؟ قال أتريد أن تنقطع تلك الشعر؟ إذا شدوا رخفت وإذا رخفوا شددته. باش مقاش. صلة بيني وبين الإبل. مش هي ربعي. ها؟ علاش أنك فوتي القياس. ما بوتي العبد ما بوتي الير ما بوتي الأوجه. ونضيف له. نرجع كي شوف. كي شما سئل هي مباحة. كي ما سئل لا بأس. مشي لأن العصر إشكالية ما يمكنش أنك تضغط عليه، آه؟ إذا جد قرية رغم أنه لا يجوز في الحقيقة، إذا جد هو بلي بال playstation خلي بال playstation أحسن مشكلة؟ نقول لك إحنا كيف تربي الأبناء لأن إشكالية الآن في مجتمعنا نعيشه غدد ولا عيد هو أصلاً لا يجلدنا في لعبة إذا كان عافق الحمد لله ولا أنه يكون أسوأ من ذلك؟ عيج الله ما ينقمر مع هذاك كشد في ولا يخرج لأشبه لا. الشهر يعني فش غير لك في الشارع أشغل يتعلّم إيش كارير حتى منك ستيشن خزك تحاولها أشغل تطبيطه لو لدينا هذي لعب هذي منك العشبه هذي فيها هذي صوت صوت ما عندك مديل خليك مع الموسيقى فأنت تربيه على هذا الشكل عنه وشوية شوية تسددوه الجماعة سدده وقاربه لأن هذا مجتمع مجتمع فاسد نبيه نبيه للعبارة يحتاج إلى ماذا الى محمود شباب خشيش الدوار بديه الآن هذا هو مهمتنا نحن كبارا وصغارا انتبه خصنا كبار ها لأن عش إن أنت سببا في ضياع طفل من الأطفال وخذ لك تتحمل وزره علاش سبب نهرة نهرة وعدنا نخذ جديد أعين انت في المسجد علاش بسببي معاملتك قصوت عليه ما ها لا في الصف نرجع للور علاش يرجع لوره وأحقه مين انت ما وكيش هذا نصوص شرعيا فهم النصوص مقلوب جاء مبكرا شباب طيب نعنا علاش نقدمهم من دابا لاحظتوا أنا كان قدموه في, في التقبيل قبل ملاش من الكبير علاش بشي حس يبقى ثم محبه كان يفعلوا هذا تعلمنا من رسول الله كانت على النبي صلى الله عليه وسلم يقدم الصبيان عليه انا كما لنا صبيان ما عندوش صبر ما يعرف من يقول لك ولدي احباش ما تعرفش الادب لا كيف تعلمهم ماشي تقصي لا تربيه اولا واخا زيد ودي سمعت لي ثم بعد ذلك تسمع لي وتقول له من الادب اذا تكلم الكبار يسكتهاش الصغار حتى يتم الكبار مع ذلك اذن وما شكله احد ابن صغير اسكت تربيه فاسده علاج لنا عندنا شويه رقصه عليكم انتم كبار مش مشكله لا يقول لا عندنا شويه تفكير مكلوب ايش كده تقولي لا بقي ما يفهمش لا انت ما مافهمش مش هو هذا هذا الاسبوع تبنا حنا وليدنا الموجودنا ولا ولا اش شنو ما كتبان ايوا انت تفهم سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول للحسن دخين لا كخ عفوا تشي دخين كخ شنو معنى ولا يقول كخ اخ عاج ما النبي عليه الصلاه والسلام لماذا ما كنا حنا جوا يا رجل ومنهي والله لك ان يكون من اللي كان يكون هناك من من الموريكي كيشد يكون هناك من الممكن العظيم يكون هناك من الممكن ان يكون هناك من الممكن ان يكون هناك من الممكن ان يكون هناك من الممكن ان يكون هناك من الممكن ان من الممكن الله يكون جايب لي كرافاش جايب لي من الممكن ان وباركش بديم عرفتي كان يسراتو به واظن كيروه باب الحدود الصياط كيف يضرب أم... عدى هو في الحد من الحدود كيشفر وانت علمته لا على إنسان وقت مننا لم يشوفكش لأن أنت الذي وصلتني هذا أنت أول سبب على لأن خليكي خرج على النطاق تصور وإيش هذا قلب اللي يدينا التصرف مع الابن ديالو بهذا الشكل ها اللي يقول عندنا إحنا يا شو هذه رف خبركم عصام إيه لا في جام نعم لا شكل الضرب وإدراك الضرب ليس الضرب كضرب العبيد اه ولا ضرب مالا اللي يخرج عن شده المواد كان محبه بينك ابنك بينه ابنك كيتمنا انه يشوفك فيدرك يكفي انك تؤدي كلام اه, أه، وعلاش لانتا خليتي حتى كبر بهذاك الاسلوب ديالك راه ما هارج كلنا رحنا كنقولوا لا إحنا قلتي باللاسي ما, كي ما كيفهمش هذا السبب علمنا إحنا بكي بفضل الله قلسو وركي يأخذ عبارة الدليل على ذلك انه يفهم لما حاجة يتخبا ما ما على الكلام No, يعني معناه that it starts with us, it means that it's a good thing. Yes, it means that it's a good thing. Yes, it means that it's a good thing. No, there's no good thing. Let's take a look at the next question. This is another question for us. But the question is يالله يجوش تدين ليه تتعرف تتعرف هذا ليس هي تربية ليس تربية هذه يا جماعة رخ سنعبد مدغلطه الأسلو ليس تربية هذه سكت كيف يسكت علاجه عندهو عقيدة خلي يقلسوه وفهموه علاش لأنه لم يعمل في جنتا لم توجهه في الخطا في كلامه والصواب في كلامه شكرا ما يوجهه خلي الزوكا يو خلي الزوكا أشخي يجب لك ما محبه ودبه و حتى غادي يقول لي يقول لي هذاك ما في إساءة اش المصطلحات شن لما تسمعوا انه الدري طبعي خرز الزنقه سمع شي كلام لا يصلح أن يقال لصغره ولا يعرف رمى الكلمات اش ما تبداش بالضرب فأنت تغير صدره لا ما فهمش جت تفهموا ديك لماذا لا تقال هذه الكلمه خلينا من عيب وحشومه عيب وحشومة؟ أنت كنت أقول عيب وحشومة ملقا لديك الأسلوب ذلك، زمان لا، عيب وحشومة، أجل وقصوة يفهم، علاش عيب وحشومة ها؟ ماشي حشومة، ما فهمش هو علاش حشومة. عيب وحشومة. عيب وحشومة. ماشي حشومة لأنها تخلط عندنا حنا الأمور شنو هو؟ الوقت لقص حشومة ماشي حشومة و الوقت لقص حشومة، قلت لي, حشومة لي ماشي حشومة. قلبنا كل شيء لا فإذن فما هي مختلطة، لا ما المخرج وإن كان من ببي ولكن فيه فائدة لأن كنا نتمنى ولعل الله سبحانه وتعالى يوفق إن شاء الله تعرف إلى ما قلناه هنا في هذا المنبر سنقوله على الجمعة في تربية الأبناء لا بدنا سنعرف كيف نربي أبناء وهذا نربي جيلنا إحنا جيل أبغي نجيل جيل القرآن ها ويكون طبيبه مهندس وزير وما كان إشكال ولكن إن زميل أش التوابيت قيم خليك مسلم خليك روح كمما كان قوله. روح جل مسلم مش عاشق لنا ما ن ما نضمونه إلا هذا لا فائدة منه خير من ورائه يرجع و شباب الشباب جالسون تعلموا لماذا؟ لأنه تحاط بهم نقولك تحاط بهم كلالين من كل جانب حتى في المدرسة ويا للأسف الشديد ماهي تعليمنا مناهج لا تصلح لصالحتين بأذ العبارة ليش؟ لأنه لا حتى الذين يدرّسونه سونون أنا كان مضطرا أن الحصة اللي خشنا قرّ المقرر كما يقولون تجد نفسك كأنك ماذا مضطر أنك تصلح ما أفسد غيرك كثير جدا مما أفسد غيرك درس الفلسفة ودرس كذا والأخير وعنده الإلحاق فرخص إِنَّا فَلَدَاتُ أَكْبَزِينَا لَمْ نَعْطُوْنَ إِحْنَا يجي خروجنا يوم القيامة، قل لكم راع، وقل لكم مسون عن رعيته، بعل في يد القدر كيفا إن شاء الله سبحانه وتعالى في الخارج، وسيكون حلاط طويل لن يجعله على فيما يتعلق بيد الشارع، لن يجعله ويكم من يحبه الله، وفقنا إياكم للخيري بكل عجله وأجليه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقاً، واتباعاً للباطل الباطل نزقك النابة، آخر الدعاء الحمد لله رب العالمين.